وَلَ قَدَ جَعَنَا فيِتَّمَ إِبُوجَ وَذًَا النَّهَ غِرين وَلَ قَدَ جَعَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَنِ اسْتَرْقَتْ سَمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ أأَضَ مَدَدنَاهَا وَأَلقَنَ فيِيه رواتية وَأَنبَتنَ نَثِيَاهُمْ كُلّ شَيْءٍ مَوْلُودٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّثُمَّ لَهُ بِرَّازِقِينَ وَجَعَلَ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معين وَأَ سَلن الزَ حَلَ وَطِ حَفًَ زَلمَ وما أنتم له بخادمين فأسقلناه وما أنتم له بخادمين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا وَُ وَنحوالتُ وَلا قَدَعََّ الم تَقدينَ منِنكُب وَلَ قَدَ عََّ لمستسرين وَلا قَدعَ ل تقدين إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إنه حكيم وَلَ قَدَ خَلَقُ نَئِ سَانَمِ صَالِ صَالِ مِن حَنَ مْنُون وَلَ قَد قَلَكُ نَئِ سَانَمِون صَال صَالِ حَنَ قابلوا من نار السموم والجمن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من صلب قال من حمئ مسنون واذا قال ربك كريم لا يكسيني خالق بثرا من قل قال حمئ مسنون فاذا سويته ونفث توفيه من روحي فقع له ساجدين فاذا تويته وما تحف فيه من روحي فقع له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمع كذبا دائما لا يكذب لهم